إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون منه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 ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إن لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا تكين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسه ولا زمهريره ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وتذليلا ويطاف عليهم بانيه فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصبون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى السبيلة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 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن سنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح وليله طويلا إن أولئك يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذلون وراءهم يوما ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَنفُسَهُمْ تَبدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اسْتَقبَلَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا